وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَجَّ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا انَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا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 فَذُوقُوا فَلَنَّ زِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا Innället attquin mafazn hadeiqah, och ägna bo, och kwaabat rabah, och käsaddihah, laa yisma'oon fiha lagwah, och laa kithzabah, jazam.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 Låt de känna, men de som är med Allahs och